بسم الله الرحمن الرحيم وقد أفنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَإِنْ شَاءَنَا لَكُمْ بَهِجَاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ لَّكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ثَوَابٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُثُّ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 تأوحينا إليه ان نصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فسنكفيها وفارت النور فسنكفيها من كل من زوجين اثنين واهلك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 فقل الحمد لله من القوم الظالمين وَقُل الحَمْدُ للِلَّ مَِّذينَجَانَ مِنَقَوْمِ الظَّالِمِ وَقُ الرَبِّ أَنزِلممٌ زَلَم مُبارََكَ وَآن تَ خَيرُ الْمُزِلِ إِ فِي ذَلِكَ ل آياتاتٍ وَإِن كُا لَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَا تَاتَّخُون وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهَِّينَ كَفَرُوا وَكَذذَّبُ بِلِقَ إآخِرَةِ وَأَتْرَسْنَهُم وَتْرَفْنَاهُم فِيحَيةِ الدُّنْيياَا مَا هذاَا إِللاا بَشَرُم مِسْنُكُمْ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 أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون تَهَيَّأَتْ هَيَّأَتْ لِمَاتُ وَعْدٌ إِنْ هُوَ إِلَّا حَيَاتُنَا فِي الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قال رب صبني بما كذبون قال عما قليل الا يصبحن نادين فاخذتم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَخْصَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ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 فَقالوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرَعين مِسلِْنَا وَقَومُهُ مَالََنَا عَابِدونُون فَكَزَّبُهُ مَا فَكَانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرَارٍ ومعين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 وَنَائكُ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُنْكَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُوْنَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ إنا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامر تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم ام لم يعرفوا رسولهم ام لم يحرفوا رسولهم فهم لهم منكرو ام يقولون به جننا بل جاءهم بالحق ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والارض ومن فيها بل اتيناهم بذكرهم فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ ضَلُّوا لَنَجُوا لَنَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا حتى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا إِذَا هُمْ فيه وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ فيِي الأرض وَإلَْهِ تحشرون وَهُوَ الذي يُحيُميتُ وَلَهُ خطِلَ فُ الليْلِ وََّه أَفَلا تَعقِون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 سَيقولُونَ للِلَّا قُلْأَفَل تَتَّقُ قُلْمَ بَدِهِ مَلَكُنتُكُلِّ شَيئ وَهُو وَيوجير وَلَا يجَارُ عَلَ وَهُو وَيوجير وَلَا يجَارُوا عَلَيْهِ إِكُ تُم تَعللَمُون يَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ وَمَا كَانَ مَهُ مِنْ إلَهُْ إذَّذَبَ كُلُّ إلَهِم بِمَا خَلَقَ وَلَا عَ بَعْضُهُمْ وَلَا عَ بَعْضُهُمْ على بَعْ سُبَبحانَ اللهَّهِ عَنََّْا يَصِفُ عَالِمِغَيبِ والالشَّهادَتِ فَتَعَ عََّا يُشْرِكُون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 وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 في جهنم خالدون تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كَالِحون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 وَلََخْسَأُوا فِيهَا وَل تُكَّمُون إِهُ كَانَ فَيقُم مِنْ عأَبادِ يَقُلُ يَقُونَ رَبّنَ آمَن إا فَقْتِر لناَا وَرحَمنَا وَْرحَمنَا وَأَن تَ فَتَتَّخَذُوهُمُ سُخْرِيًّا حَتَّى أَن سَوْفَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ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 افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به لا بُرْبحَانَ لَهُ بِهِ فَإَِّ ماَا حِسَابُهُ وَنندَ رَبِّ إِهُ لاَا يُفْلِحُكَافِرون وَقُتْ رَبِّق فِ وَرحَم وَأَن تَخَغِر الَّحم بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحمَانِ الرَّحيِيم سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيات بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَجَلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُ مَا مِأَتَجَلْدَةِ وَلَا تَأخُذكُون بِِمَا رَأْسَ وَلَا تَأخُذكُ بِهِمَا رَأفَةُم فِي بِنِ اللههِ إنكُ تُم تُؤمِنونَ بِالل إِ كُ تُم تُؤمِنونَ بِاللهِ وَْيَوم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 وَلَهُ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ نَجَاؤُوا بِالإِذْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امرئ اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لونا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بان انفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا اثكم مبين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 لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ابْتَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 واللہ سمیع علیم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 الذين يغضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم انسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون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 كُونَتَ فِيهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى إن الله خدير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين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 او اعداء ابعولتهن او ابنائهن او ابناء ابعولتهن او اخوانهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت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 وَآتُهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لتبتغوا, لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهٍ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ينقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور دہلی نوری مَنْ دلّا وَيَضْرِبُ یش وی دیلاح الم سال و اللہ في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُبْنَىٰ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالُ اللَّاتِ لَهِيَ هُنَّ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذكر اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 حَائِذا جَ أَهُ لَْ يَجدهُ شَيْئ وَجدَدَ اللهَّه عندَ وَجدَدَ اللهَّه عم دَهُ فَوفَّهُ حسَابًا واللَّهُ سرَرِي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 لَمْ تَرَ أن اللهَّه يُزْجسَحابًاثُمَّ يُؤلِّفُ بَين ثمَُّ يُؤِّفُ بَنَهُ ثمَُّ يَجَعَهُ ركَم فَتَرَودَقَ يَخْررج مِنْ خِلَالِ وَيونَزِلُ مِنَ السَّمِ مِن جِبَ فيِه مِ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 في ذلك العذرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ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 ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ من بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ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 وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَتَّهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَحْرُوفَةً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 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اتَّقَضُوا لَهُمْ وَلَن يُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ إِلَهًا لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرض وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ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 تَدَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِكُنْ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وزورا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 لَؤُنَاءٌ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَطَانَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أُ غُركَي فَضَرَبُوا لََ الأمْثَانَ فَضَلّ فَضَلُّوا فَلَا يَسْستطعونَ السَبِيلََا تَبَكََِّ إِن شَ أَجَعللَلَكَ خَيْرًَا مِن ذَكَ جَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَيْتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مطرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالبين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول, فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن ما اتعتهم واباهم حتى نسد الذكر